كل عام وانت بخير يا قره العين كل عام وانت بخير يا قره العين عيد يجمعني فيك ربي يا عيده عيد يجمعني فيك ربي يا عيده شفتك في عيدي تساوي ملايك شفتك في عيدي عيد وسن بدع القصيده عيد سعيد وسن العيد عدو فرحه العيد عيد دمك معي يا شوق قلبي وسيده العيد عدو فرحة العيد عيد اندمك معي يا شوق قلبي وسيده عيد بلا شوفك سيد المزايين ما هو بعيد ولو ثيابي جديده كل عام وانت بخير يا قره العين عيد يجمعني فيك ربي يا عيد يجمعني فيك ربي يا عيده شفتك عيد في عيدي تساوي ملايك شفتك في عيدي تساوي عيدك سعيد وسن ادعي القصيده عيدك سعيد وسن ادعي يا صاحب حبك بقلبي من سنين وين عن عيني حياتي زهيده يا صاحب حبك بقلبي من سنين عن عيني حياتي زهيده لا صرت ما اشوفك وسط المهنين ما عاد به طعم ولا فرحه عيد يجمعني فيك ربي يا عيدة عيد عيد يجمعني فيك ربي يا عيد شفت كيف عيديت تساوي ملايك شفت كيف عيديت تساوي عيدك سعيد وزان بدع القصي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 عقبالك انت بخير يا قره العين عيد جمعني فيك ربي يا عيده عيد جمعني فيك ربي يا عيده شفتك في عيدي تساوي ملايك شفتك في عيدي تساوي ملايك عيدك سعيد وسن بدع القصيده عيدك سعيد وسن بدع القصيده